سورة الطور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقح ما له من دافع يوم تور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يوم يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه Ma tekzibun? Afasipun hâda? Am an la tebçirun? ما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب ووقاهم ربهم عذاب الجحين كلوا وشربوا كلوا وشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على صور نصفوف وزوجناهم يحورين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، بإيمان ألحقها بهم ذريتهم، وما أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Kul umri bima kesbera hil bima kesbera مدّناه بثكهت ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأس لا لغو فيها لا لغو فيها ولا تأفين ويطوف عليهم غلما لهم كأنهم لؤلؤ مكنون قبل بعضهم على بعض يتسالون قالوا إن كنا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فمن من الله علينا ووقعنا عذاب السمو، فمن الله علينا ووقانا ووقعنا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. كنا من قبل ندعوه. إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر تربص به ريب المنون قلت ربصوا فإنني معكم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 أم خلق السماوات أم خلق السماوات والعرض بل لا يقنوون أم عندهم خزائن ربك أمهم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجلًا فهم من نغرًا فهم من نغر من أم إن فهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون فالذين كفروا هم أم لهم إله غير الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كس من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم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 واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل, ومن الليل فسبح وإدبار النجوم